بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول الطول لا إله إلا هو إليه المصير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 أنهم أصحاب النار، الذين يحملون العرش، ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، ويؤمنون به، ويؤمنون به، ويستغفرون للذين آمنوا ربنا.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 احترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرت وإن يشرك به تؤمن؟ فالحكم للحكم السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ al-hanah كانوا أشد منهم قوّة وآثارا في الأرض فأخذهم الله فأخذهم الله ساحر كذاب أرض الفساد. وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُثِرْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ مِن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِأَيَّامِ الْحِسَابِ 126. يصبكم بعض الذين Yeah. Shout لفضيله الدكتور the 7 no that uh... سير <تصير> بالعباد فوقاه الله س 107. إن تستكبروا كنا لكم يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة, ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا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 ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله انه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذي إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن تقولون جهنم داخلين، الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل. كم خالق كل شيء الا السماء بناء وصوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين فتبارك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 ثم من علاقة ثم يخرجكم طفل ثم لتبلو أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم ثم قيل لهم أين ما كذلك يضل الله الكافرين ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا والمتكبرين فاصبر إن وعد الله سَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُم مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يأتي بِآيَةٍ إلا بإذن اللَّهِ فَإِذَا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 فأي أعياد الله تُنكرون؟ أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ فَيَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قبلهم كَانُوا أكثر منهم لفضيله <تصفيق> فلن